واما الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين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 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَمْقُوهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ فَاحْسِبْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تذر واذرة واذر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مثرا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا